وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَذَٰرُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنْ يُعْمَلَ عِلْمُ جنات عرض يدخلونها تجري من تحتها لنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة ذٰلِكَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَمْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا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 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ماصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثرا الناس لا يعلمون ليبين لهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كون يكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبو أنهم في الدنيا حسنة ولأجروا آخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما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 فَأمِنَ الذينَ نَكَرُ السَّ آاتِأَ يَخْتِفَ اللهُ بِم لَبَ أَوْيات يَهُم العذااب أَوْ يات يَهُم العذاابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشخُرُونَ أَوْ يَخُذَهُم ف تَقلملُ بِهِم فَبَ بِمُجزينَ أَوْ يَاخُذَهُ عَ تَخَوف فَإِن رَبكُمْ لَعون صحييم او لم يروا الا ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمال سجدا سجدا لله وهو ذاخر وللله يسجد ما في السماوات وما في الارض من ذا بث وَمَلائكَ وَالمَلاائِكَة وَهُم لا يَستَك بِرونَ يخاصونَ رَضَّهُم مِن فَوقِهم وَيَسعنونَ م